ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زرفا إن الله يحكم بينهم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 وانتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار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 يخلقكم في بُطُونِ أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو 119. فأنا تصرفون 110. إن تكفروا فإن الله غني عنكم 111. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم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 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي 111. وردت أن أعبد الله مخلصا له الدين 112. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين 113. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 تَقَرَّبَ رَبُّهُم لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَذْنِيَّةٌ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَذْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ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 118. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 119. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِنَ ذُوقُ ما كُمْ تُتَكَسِّبُوا كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 الصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربه ذلك جزاء المحسن ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه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 قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان اللَّهُ الله بضر هل هم نكاشفات ضري او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله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 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسر الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم تخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعا لَعُمُ الْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوما قيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قَالَ الذين من قبلهم فما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 يكوم العذاب ثم لا تصرود واتبعوا أحسن ما أرسل إليكم من ربكم من قبر أيه أنتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّنَي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَدْ جَاءَتْ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 لَهُ مَقَادِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ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 قَادِرُهُ وَالْأَرْضَ جَميعًا قَبَضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 أَبواب ذا وقال لهم خزنة ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات رب بكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها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 زَنَتُ سلام عليك قبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء.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 بالعالمين